سيتميد بكم وأنهار وسبل وأنهار وسبل لعلكم تهتدون وعلى ماتي وبنجهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَا الَّذِينَ يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 كاملته يوم القيامه ومن أوزار ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وذمك الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السق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 يخلونها تجري من تحت الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوافهم الملائكة الطيبين يقولون يقولون سلام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 ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين, كفروا وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء اذا أردناه ان نقول ان نقول له كن فيكون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 ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين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 فَاسِيُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ الَّذِي نُهَجَرُوا مِنْ بَعْدَمَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ من بعدها لغفور رحيم